إلا رحمة من ربك فلا تكونا فلا تكونا نظيرا لكافرين ولا يفدونك عن آيات الله بعد إذ أُنزلت إليك ودعوا إلى ربك ولا تكونا من المشركين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 ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلم أن الله فلا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم أن الكاذبين أم حذب الذين يعملون السيئات أي يسبقن ساء ما يحكون وهو السميع العليم وما